ما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين وإذ أذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن